بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَمِّينَ غُلِبَ التِّرُومُ فِي أَذْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ وَلَبِهِمْ سَيْبِينَ لِللَّهِ الْحَسِنِينَ شاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله أعلمون ظاهرا مِنَ الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل في لقاء ربهم لكافرون أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْبُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ كاموا أشد منهم قوة وأثار Ban ti bantão l'zina فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات ومن آياتي أَن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها واجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات قومي يتفكرون قوم ابن خلق السماوات والأرض واختلاف أنسائكم وأنكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن لآيات لقوم يسمعون ومن آيات ذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آيات ذي أن تقوم Tom الْقَطُّ مَّا 124. ضرب لكم مثلا من أنفسكم 125. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركات 117. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواء وَمَن يَهْدِ مَن أَضَلّ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَغْتَرِبْ مِن نَّاصِرِينَ أَقِمْ لِلدِّينِ حَنِيفًا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ فَوَّقُوا قُدْنَهُ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَنَفَرِحُوا فَرِحُونَ وَإِذَا مسن 122. وإنناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا يكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكله بما كان فَلَمْ فَرِحُوا بِهَا there oh, ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحيبكم هل من شركات ان هو تعالى عظمى ريق الله الفسد بالبل ورب ارم ما A optimollahiann une Aleyna nabhu'l mwminin Aleyna nabhu'l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 هذا يوم البعث فِيهَا ذِكْرُ أَنِّي مِن كُلِّ مَثَل أَلَئِن جِئْتُم بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كفروا إفتنك <تصفيق> الذين